فَاشْتَجَذْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِذْ نَادَى إِلَى وَادِ دِيسَ وَذِكْرَى كُلُّن مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا الصَّالِحِينَ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 جئناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ايذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانا خير الوارثين